بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله أو يذكر فتنفعه الذكر 12. أما من استرنا فأنت له تصدا وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تله قل لا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة بأيدي سفر كرا من شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره 110. كلا لما يقض ما أمره انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ورئا نعامكم فإذا جاء في يوم يفر المرء من صاحبته وبنيه لكل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 بجارة